وَلَا أُغَيِّرُ اللَّهَ الَّذِي رَبًّا وَإِذَا رَبُّكَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات اللي بلواكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.